بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباربة إنا كنا منذبين فيها يطرب كل أمن حكيم نمرا من عندنا إنا كنا منذبين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي وجهي ربهم ورب أبائكم الأولين بل هم بشك يلعبون فاقتقذ يوم دهت السماء بضخار مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا ثم عنه لهم مجرون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عادلون يوم نبتش البرسل الكبرى إنا منتقنون ولقد فتنا قبلهم طب تبعون وجاءهم رسول كريم أن إلي عفاق الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعموا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترضون وإن لم تؤمنوني فاعدسلون فتعاربهم أنها باقي قوم مجرمون فأسرد عبادي ليلا إنكم ولكن يجب البحر تتعامل إنهم ان الله يجب ان تتعامل مع ان الله يجب ان تتعامل مع ان الله يجب ان تتعامل مع ان الله يجب ان تتعامل مع ان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 أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ سُبَّعٍ والذين مِنْ قَبْرِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا اُجْرِبِينَ وَمَا طَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا دَاعِبِينَ ما طلقناهما إلا بالحق ولا بنا أكثرهم ما يعلمون إن يوم القصر نيقاتهم أجمعين يوم لا يحيي مولا عن مولى شيخا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة ازلقوا مطعام أسين كالمهر يغيب البطون كغل الحميم خذوه فاعكموه إلى سواء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم دق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به جمزون إن في مقار أمين جناتهم وعيون يلبسون من سندسهم وفي استراتهم متطابرين فذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امين لا يتركون فيها الموت الا الموتى الاولى ووقعهم عذاب الجحيم فاقلم من ربك ذلك هو الكوز فإنما يسكرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقر انهم مرتقبون جز الله هذه التلاوة المباركة رفعة في منزلته وتفقيلا في ميزانه يوم الدين في الختام تقبلوا ادحية أسرة جدة بجوار -6 -6 على صندوق بريد رقم نستودعكم في افضل الرحمن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته